وَبَثَ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءٌ وَاتَّقُ اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُنَّ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّهَ وَقُولُ قَوْلاً سَدِيداً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 وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد يقول الله عز وجل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 ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال عليه الصلاة والسلام دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد زهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة وقال عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين هؤلاء الذين زكاهم الله عز وجل ورضي عنهم ومن رضي الله عنه فلا يسخط عليه أبدا لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وقال الله تعالى فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هم خير من صحب نبيا قال أصحاب موسى سمعنا وعصينا وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير قال أصحاب موسى لموسى عليه السلام اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون وقال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل فإننا عن يمينك وعن شمالك ومن أمامك ومن خلفك والله لإن خط بنا البحر لخضناه معك والله لئن سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك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 لم يحتالك كما احتال بنو إسرائيل واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرع يعني بادية ظاهرة للعيان ويوم لا يسبتون لا تأتيهم فهل هذه هي عادة السمك؟ الجواب لا ليست عادة السمك أن يظهر في يوم السبت دون الأحد دون سائر الأسبوع ذلك لأن الحيتان لا تميز السبت من الأحد من الاثنين من الثلاثاء ولكنه إغراء الله تعالى لبني إسرائيل فألهم الحيتان أن تظهر كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. فهؤلاء اعتدوا وصنعوا أشياء تمسك الأسماك والحيتان مثل الشباك فيسحبونها في يوم الأحد وفيها السمك وفيها الحيتان فاحتالوا فمسخهم الله تعالى قردة وخنازير كما أرادوا مسخ الدين جزاء وفاقا ابتل يا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم بمثل ذلك يا أيها الذين آمنوا ليبلو أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم كانت الصيود من الغزلان وما أشبهها تمشي بين الخيام تستطيع الأيد أن تمسكها وتستطيع الرماح أن تستاضها ومع ذلك لم يعتدوا ومع ذلك لم يحتالوا كما احتال بنو إسرائيل ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فإذا قارنت بين أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم وبين أصحاب موسى وأصحاب عيسى وأصحاب كل نبي كانت النتيجة أنهم خير من صاحب نبيا إذا سألت بني إسرائيل وقلت لهم من هم أفضل أمتكم قالوا الذين صاحبوا موسى وإذا سألت النصارى من هم خير أمتكم قالوا الحواريون الذين صحبوا عيسى وإذا سألت الشيعة من هم شر أمتكم قال أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذين ارتدوا من بعده إلا سلاسة خسئوا ورب الكعبة وقال عليهم النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين الذين تردد الله عنهم وقال رضي الله عنهم وردوا عنه يقولون ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد مدحهم الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقهم مدحهم في التوراة والإنجيل محمد الرسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مسلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على صوخ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار إن الله سبحانه وتعالى مدحهم قبل أن يخلقهم فكيف يمدحهم قبل أن يخلقهم ويرتد بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول الشيعة أكذب الطوائف المنتسبة إلى الإسلام محمد الرسول الله والذين معه كلهم ام بعضهم لا كلهم والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم اذا كان طبع بعضهم الشدة فلا بد ان يرحم المؤمنين واذا كان بعض عادت بعضهم الرحمة فلا بد أن يكون شديدا على الكافرين إذا لا بد من المؤمن أن يخالف طبعه إذا كان شديدا فهو مكلف بالرحمة على المؤمنين وإذا كان من طبعه الرحمة فلا بد أن يتكلف الشد على الكافرين فلا بد للمؤمن أن يخالف طبعه. إن الطبع لم يتحكم في المسلم إنما يتحكم فيه أمر الله ونهيه ويتحكم فيه شرع الله عز وجل كما إذا أتى رمضان وأنت متعود على النوم واليقز في ساعات معينة ومتعود على الطعام والشراب في ساعات معينة خالفت كل ذلك يقزة ونوما وأكلا وشربا لتخالف طبعك وتخالف عادتك أنك لست عبد للطبع ولست عبدا للعادة إنما أنت عبد لله سبحانه وتعالى مدحهم الله تعالى في أخلاقهم فقال أشداء على الكفار رحماء بينهم وزكاهم في أعمالهم فقال تراهم ركعا سجدا وصفهم بكسرة الصلاة والصلاة هي خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذه صيغة مبالغة ركعا سجدا إشارة إلى كسرة صلاتهم وتقربهم إلى الله سبحانه وتعالى زكاهم في ظواهرهم بالصلاة وزكاهم في بواطنهم بالإخلاص يبتغون فضلا من الله ورضوانا في الباطن هم مخلصون وفي الظاهر هم مصلون لله سبحانه وتعالى بل ومكسرون من الصلاة ومكسرون من الركوع والسجود فزكاهم الله تعالى في أخلاقهم وفي أعمالهم وفي ظواهرهم وفي بواطنهم سيماهم في وجوههم إن للحسنة لنورا في القلب وضياء في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق ما أصر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها سيماهم في وجوههم من أسر السجود ذلك مسلهم في التوراة والمثل المضروب في الطوراة بأنهم متعبدين رهبان بالليل ذلك لأن طبيعة اليهود طبيعة مادية فلكي تحصل المعادلة ضرب لهم المثل العبادي وغزاء الأرواح عند الصحابة بخلاف المثل المضروب في الإنجيل فأصحاب الإنجيل اتجهوا إلى الرهبنة وعزفوا عن الحياة الدنيا فضرب لهم مثلا يحدث المعادلة بين الروح والبدن وبين الدنيا والدين ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأعطى أهل الطورات مثالا يكمل ما عندهم وأعطى أهل الإنجيل مثالا يكمل ما عندهم إذ أنهم اتجهوا إلى الرهبنة ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها أرسل ملك الفرس إلى ملك الصين يستنقذه ويستعين به على مواجهة المسلمين فقال أنظرني مهلة حتى أتبين حال هؤلاء الناس الذين أتوا على مملكتك وهل أستطيع أن أساعدك أم لا بعد أن أتعرف على صفاتهم فأرسل عيونه يتعرفون على سمات الصحابة وصفات الصحابة فجاء تقريرك الآتي رهبان بالليل فرسان بالنهار لا تسمع صوت صاحبك لهم دوي كدوي نحل من قراءتهم للقرآن بحيث أنك لا تسمع صاحبك وهم يقرؤون القرآن إذا كلفوا بإزالة الجبال من مكانها لأزلوها إذا سرق فيهم ابن ملكهم قطعوا يده فقال اعفيني من مساعدتك فهؤلاء القوم لو كلفوا بإزالة الجبل من مكانه لازالوه. الوصف رهبان بالليل فرسان بالنهار ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه قال الإمام البغوي الزرع هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وشطأه يعني الفروع المنبسق منه هم أصحابه والدعوة الإسلامية كأي كائن حي يخرج نبتا ضعيفا ثم يقوى شيئا فشيئا حتى يستغلظ وحتى يشتد كأي كائن حي كذلك الدعوة الإسلامية وكذلك كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومثالهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره قواه فاستغلظ على سوقه يعني على قصبه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار قال الإمام مالك رحمه الله من أصبح وفي قلبه غل وضغينة لأحد من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية وهم أهل لهذا الوصف ليغيظ بهم الكفار فمن اغتاز من الصحابة وطعن فيهم كان جديرا بوصف ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم هل من بعضهم منهم لبيان الجنس من هنا لبيان الجنس كما قال الله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا خول الزور وليس معنى الرجس من الأوسان أن بعض الأوسان رجس وبعضها ليس برجس ليست من هنا للتبعيد إنما هي لبيان الجنس وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما ويقول الله سبحانه وتعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة وهذه الآية جاءت تفسيرا لما جاء في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فمن هم المنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وهي أيضا تفسيرا لقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم الرفيق الأعلى يعني الرفيق الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فالنبيون من نبأهم الله سبحانه وتعالى والصديقون من صدق الرسل وأولى الناس بهذا الوصف أبو بكر رضي الله عنه فهو الصديق رضي الله عنه الذي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به صدق ظاهره وباطنه وصدق بكل ما جاء بهذا الدين واقتضى به غيره اقتضى به عثمان اقتضى به عبد الرحمن بن عوف اقتضى به طلحة اقتضى به من أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم من هم مبشرون بالجنة فأولى الناس بهذا الوصف أبو بكر رضي الله عنه فهو أفضل البشر بعد الأنبياء أبو بكر رضي الله عنه أفضل البشر بعد الأنبياء ثاني سنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى كان يعطق العبيد فقال له أبوه أبو خحافة يا بني أعطق من العبيد من كان جلدا وقويا ينفعق وقت الحاجة فقال له يا أبتي أنا ما أعطقتهم إلا ابتغاء وجه الله عز وجل فنزل قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى يا أبا بكر ما بالك في سنين الله سالسهما وهذه الآية تدل على فضيلته وتدل على إمامته وتدل على سبقه رضي الله عنهم فكيف به يلعن من الشيعة كل صباح هو وعمر وابنتيهما حفصة وعائشة والله عز وجل زكاه ومدحه في كثير من الآيات منها ما نزل بسبب نزوله منها ما نزل سبب نزوله هو وأفعاله رضي الله عنه والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تعلق من سمار الجنة مبيتها تحت سقف عرش الرحمن في قناضيل تسرح في الجنة تأكل من ثمار الجنة أبدلهم الله سبحانه وتعالى بحياتهم هنا بحياة أفضل وبجوار أهليهم جوار رب العالمين وأبدلهم بمساكنهم قناديل من زجاج وأبدلهم بأجسامهم طيرا خضر تعلق من سمار الجنة وأعاضهم عن أرزاقهم برزق في الجنة تسرح هذه الطيور وفيها هذه الأرواح تعلق من سمار الجنة وتأكل من سمار الجنة جمع الله عز وجل لعمر مع سبقه الشهادة وجمع الله تعالى لعلي مع سبقه الشهادة وجمع الله تعالى لعثمان مع سبقه الشهادة ذلك لأنه في الجنة أماكن لا تكون إلا للشهداء فقال الله تعالى ويتخذ منكم شهداء لأن هذه الأماكن لا يشغلها إلا الشهداء فكان لابد من وجود شهداء وهم مقدمون على غيرهم هم بعد النبيين وبعد الصديقين في المرتبة وبعدهم الصالحون وحسن أولئك رفيقا وقوله تعالى معه تستدعي أنهم معهم في الجنة وإن اختلفت درجاتهم فدرجات الأنبياء غير درجات الصديقين غير درجات الشهداء غير درجات الصالحين فما معنى قوله تعالى فأولئك مع معهم في الجنة وإن اختلفت درجاتهم يمنع ذلك من ملاقاتهم والمزاور لهم ومقابلتهم وملاقاتهم مع أن الله عز وجل قد رضى كل مؤمن في الجنة بمكانته لكي لا يتقدر عليه النعيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين قال الصحبي للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كلما أردت أن أراك رأيتك في الدنيا وذكرتك يوم القيامة وأنت تكون مع الأنبياء فكيف أراك هناك فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب معه في الجنة وإن اختلفت درجته عن درجته ولكن لا يمنع من التزاور والتلاقي في الجنة من أحب أن يرى النبي محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة زاره ورآه وكذلك الخليل إبراهيم وكذلك نبي الله موسى وعيسى وسائر الأنبياء أهل الجنة لا يمنعون من زيارتهم وملاقاتهم في الجنة، مع أن كل واحد من هؤلاء. رضي بما له في الجنة لكي لا يتكدر عليه النعيم ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ويقول الله عز وجل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه السابقون أول السابقين أبو بكر واقتدى به غيره رضي الله عنه فله من كل آية الحظ الأوفر أبو بكر رضي الله عنه رغم أن في الشيعة والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوهم بإحسان يعني اتبعوهم فيما أحسنوا ومن الاتباع بإحسان أن يذكروا محاسنهم ويتبعوهم فيما أحسنوا لأنهم غير معصومين وأبى الله سبحانه وتعالى أن تكون العصمة إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وغيره ليس معصوما، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي قال وافقت ربي في ثلاث قلت للنبي صلى الله عليه وسلم لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى فنزل قوله تعالى واتخذ من مقام إبراهيم مصلى قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو حجبت نساءك يا رسول الله فنزل قوله تعالى وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب وكان له رأي في أسرة بدر فنزل القرآن برأيه رضي الله عنه وقال عمر لنساء النبي رضي الله عنهن وقال عمر رضي الله عنه لنساء النبي عسى ربّه إن طلق قن أن يبدله أزواج خيرا منكن فنزلت الآية في سورة التحريم عسى ربه كنا أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات إلى آخر الآية وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لم أرى عبقريا يفري فريه وقال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان قبلكم محدثون فإن يكن منكم فعمر الملهم العبقري المحدث إن سلك فجا سلك الشيطان فجا آخر ومع ذلك ليس معصوما رضي الله عنه ففي الحديبية قال للنبي صلى الله عليه وسلم ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فلما نرد الدنيا في ديننا حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه يا عمر إنه رسول الله وأنه يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى فالزم غرزه يا عمر قال عمر رضي الله عنه لقد عملت لذلك أعمالا وقال لأبو بكر كيف تقاتل قوما شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال له أبو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة قال عمر رضي الله عنه والله ما إن رأيت إلا أن الله تعالى شرح صدر أبي بكر لهذا الأمر حتى علمت أنه الحق إنه عبقري إنه محدث إنه ملهم ومع ذلك هو ليس معصوما لذلك قال الله تعالى والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم وراضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن رضي الله تعالى عنه فلا يسخط عنه أبدا ومن زكاه الله سبحانه وتعالى لعن الله من رد هذه التزكية لقد رضي الله عنهم رغم أنف من كريهم إن الذين كرهوا الصحابة من العلمانيين ومن الشيعة ما أرادوا بذلك الصحابة إنما أرادوا من وراء ذلك ما هو أكبر وهو شرع الله سبحانه وتعالى إذ هم نقلة الشرع إلينا فإذا طعن على نقلة الشرع طعن في الشرع نفسه أقول قولي هذا وأستغفر الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 لدى عمرو بن العاص فاتح مصر محطم الأوسان محطم الوسنية الذي كان سببا لهداية هذه الأمة فلا يطعن فيه أيضا ويكفيه أن في ميزانه يوم القيامة إسلام وإيمان المصريين جميعا والمرء مع من أحب ومن أحب قوما حشر معهم فمن أحب الصحابة حشر معهم ومن أحب المطربين والفنانين حشر معهم ومن أحب اللاعبين حشر معهم فانظر مع من تريد أن تحشر وهناك رواية ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره تبين مدى جريمة الطعن على أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. يقول الإمام القرطبي عن عمر بن حبيب قال حضرت مجلس هارون الرشيد فأخذ الحضور يتناولون مسألة وتجازب فيها أطراف الحديث فقال رجل منهم هناك في هذه المسألة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أبو هريرة فلم يرق لهم هذا الحديث فقال رجل أبو هريرة متهم فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث مطعون فيه لأن راويه أبو هريرة قال عمر بن حبيب ورأيت هارون الرشيق قد نحى نحوهم فأخذته غيره على صاحب النبي محمد أبي هريرة فقال بل أبو هريرة صدوق وغير متهم فيما يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح يقول فنظر إلي هارون الرشيد نظر مغضب فقمت من المجلس وانصرفت إلى منزلي فما لبست حتى جاء البريد على أسري يقول يا عمر بن حبيب أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وطحنت وتكفن فقال عمر بن حبيب اللهم إني أردت الدفاع عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على أصحابه اللهم فسلمني منه يقول فجيء بي إلى هارون الرشيد جالسا على كرسيه حاسرا عن زراعيه بيده السيف وأمامه النطع بصط من جلد ليستقبل دم القتيل فقال له هارون الرشيد يا عمر بن حبيب ما قابلني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ما لقيتني به فقال له يا أمير المؤمنين إن الذي جادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وازدراء على ما جاء به من الشرع والدين إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة والأحكام والفرائد من صلاة وصيام وحدود وزواج وطلاق كل ذلك مردود غير مقبول إذا كانوا أصحابه يكذبون عليه فالشريعة باطلة قال هارون الرشيد أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله تعالى لقد أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله تعالى وأمر له بعشرة آلاف درهم مكافأة ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب أراد الدفاع عن أصحاب النبي وأدرك مدى الخطورة من الطعن عليهم فنجاه الله سبحانه وتعالى بل وكافأه الله سبحانه وتعالى على يد هارون الرشيد تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب اللهم أرين الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرين الباطل باطلا وارزقنا جتنابه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 اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبداً ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تصلت علينا بزنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا رب العالمين اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا اللهم اجعلنا سلما لأوليائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعاداتك من عادك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.